اغاروا من, أغار من حمام الحمام. اغاروا من حمام الحمام. اهل موقن بوعد النخيل. احيوا لكم ثناء عليك الحياه بقى قلبك قد اورثاني عشقا لست احلي له. واورثا مهجتي التسهيد والارقاء. موسيقى <تصفيق> فان اتيت الى طرفي تعاتبه اخوة وحق الهوى من مدمع الغرقى وان اتيت الى قلبي عاتده اجده في غمر وكل عشق محترم يستيجي الذي خلق بل جعلوا لي كارز تحته لجاجا ممسي ويصبح بين الماء مغفرقه. Thank <laughs> you. ان انا في سبيل الله ما سما الهواء انا في سبيل الله ما سما الهواء بنيتوب جرحي لما منت له دعوه انا في سبيل الله مع الهوى بليت بجروح لما علمت له دوى فروحت لقاضي احكي له ليحكم بيني وبين الهوى بالشوى ليحكم بيني وَمَيْنَ اللَّه بِسْيَاو فَأَجَابَنِي صَوْتَ الغَرَم وَقَالَ لِي كَمْ مِنْ قَتِيل كَمْ مِنْ قَتِيل كَمْ م... مَا تَزَيَّق فِي الهوى كم من قاتل كم من قاتل كم من قاتل مات قل لمن يدعي حبنا ويزعم أن الهوى قد علق قل لمن يدعي حبنا ويزعم أن الهوى قد علق فلو كان فيما ادعاه صادقا لكان على الغسل بعض الورق En təşədədə dəyunə En tə! En təşədədə dəyunə En təməzər Al-Qasar Al-Qasar كيا انا في مداد فاض تلقى ما الغصب بدل الوقت اين المحول واين الذبول وهي وعين الأرق وعين الخشوع وعين الركوع وعين الدموع وعين القلق البحر أين الهنا أين المخاب لبحر الهنا إذا لم يتم ما نعمل ما باتكم روحي اني بوصلكم اه روحي اني بوصلكم سلاما امام الله يا بعم ابي ما بع ما بع الله روحي في دا لترجم داسها قدمك. روحي في دا لترجم داسها قدمك. انا في داك وكل الاهل والولدي ماذا ماذا Allah Da vil habbi fapla ya للعلى الذي محي ديننا الله مساء I ليل و اين طرفك حين هدب طويل رق يشك العليم من جمالك لب عجلي باش يا نقطة البسملة يا ليلة اربع يا بحر راضي وكم وردت عليك والداشية. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ادم عليهم الله قاد يتعطط من ضنعه اليسرع للحوام لي وأستطط والدقا ما لي نومها لا هتعرف ام راته ان الاملاك ان يتوقف حتى لا يقتلعن الامهار ادفع لها مهرا وكون لها اجواب مقدر ومؤخر يتعداد المهر صال على الحبيب محمد ستحل حول وإليك فهنة بها أسابة وأنجب بها جدا للمختار الله صال على النجم مختار سمك بها قبضة mələlələl, allahul fəlməl Mələləl, allahul fəlməl الله سعى والملائك رددت وقفوا صفوفا خلفا آدم أنشدت والمور فيهم نمشدنا وانا بلسارت منو مين ادمي الحو انت قم و مناديا قد حمل فهو وجد بها المكتمل والغاية العظمى بها نيم الآمن والنور من آدم ديشي سرسار في كل مرسل معجبة متقلبا في, في كل مؤمن صاجدة وهو الذي يأتي ليعبد ليعبد عيسى المسيح اتبشير شاهدة Qad yəkdi məl ki, yara يا حسين صاحب الدار كما علا هو بشيبات الحمل اذا لا غاما علا هو بالوجه فحل الحال وآمنت أسمع حملت بكامل الأموار <تصفيق> الحمد لله ظهرت جاء ابن ماجد لم تشكو به وحمه ولم تشكو به وهم وَلَم تَشْكُ بِهِ أَلَمًا وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ قَدْ هَتَفَتْ بِهَا وَبِشَارَ لَاقُ قَدْ سَمِعَ الْمَجْدَ وَتَقُولُ لَا بُشْرَاكِ قَدْ وحمل تخيرا المرسلين الأوحد في عامهم كل من نساء خرو ما حملت ذكورا وصبرا عن الحبيب. وباكمل الاوصاف جاء سب من لا قرونا مطلوبا السلمدون فجاك <سؤال> حيلا مطلوبا مطلوبا السلمدون جميله الصوره مفتونه حظن من فَتُبَثُّ رَحْمَةٌ وَقَتَاءَ تَحِيلاً مَخْطُوبُ السُّورَةِ جَمِيلُ الصُّورَةِ مَخْطُونَةٌ حُبّاً مِنْ خَالِقِهِ <السدن> الحجر بذا من غرته وما من بدر بطلعه الحجر فجاءت حيلا مقروما مقطوطه الصل لو مدغونه فجاءت حيلا مقطوطه الصل لو مدغونه جميله الصوره من خالقه الفطا فجر بدا من الغات ونا ل تدطي الفجر بذا غات ونا ل تدضات هل فجروا بذا من الغنوات ونا ل تد لطات ر الشش حنا صاته وأشن النب مالحكم به كل مولى لو صلّى الله عليه هو مولى لو صلّى الله عليه هو ليس ليس هو ليس هو ليس هو ليس ليس من قسم الحصن به كل ونور ليس له ظل من قسم الحصن به كل ونور ليس له ظل الخالب كمله زلاب يضي سبحت الاحجار يديه سيطحة الأحباب ليس له أسبع الرماء فليل تحته الأحباب فليل إليه الأشباب سير ما لهم ابا تناوله الابا نور ليس له ذم لم يقع ذباب على لا شعرٌ بإبقائه <تصفيق> لم يرى أشر قوله على الأرض لم يقل لا Mə qalələ ələ fəy təşahud-i həyə Ləu lət təşahud ləkənətləğə hulam şefdə ayıra. Nörü əhməd nəyirəmə. Nörü əhməd nəyirəmə. Nörü əhməd nəyirəmə. Səyibə əminə, əməliyəm. Nuru, Sada, Ayyuan, Nuru, Akhmad, Miran, Nuru, Sada, Nuru, Akhmad, Miran, Ağız, Sayyida, Ağmına, Vəyət, لا تعجب فالهادي حبيبه لا تعجب فالهادي لا تعجب للسائل للسائل عائشه للسائل للسائل مذيبه لو فاطمه عائشه مذيبه كيف كيف قالت لزوجات الرسول انا باجي اصب النبي صلى الله عليه وسلم جاولا كيف تا يجب بالنبي تجيه ديك على صدرك قالتل من زوجات الرسول اطول واحدة بزوجات النبي السيدة حفص, حفص. حفص. حفص. سيدنا عمر اطول واحدة شعرها اطول واحدة اطلعوا شعرايا من شعر السيدة حفص وربطوها في الشلباب اذا تجدعت يبا السيدة عاشف تضحك علينا جابوا الشعره وربطوها وبصوا الرسول من جوه والشعره قاعدوا مجدعتش وشعرة حفصة شاهدة شعرة حفصة شاهدة وارباط عائشة مجدة سائل عائشة مجدته الرسائل سائل الجنون اللي كانيمش على القش ما فيش صوت يمشي القش ما نور هم يمسكي باك نور هم يمينيش كي يمشي مع الطوال ابو جاهل راح <موتان> الواحد راه قال له راح محمد محدش قادر يسكت ومتيه حاجه حاجه, حاجة, حاج. حاجة, حاجة قال له اصفوا لك قال له اصفوا لك اصفوا لك وبما دحتوا لك بقل لي ايه ايه شكله يعني. قال له راجل لما يعرف يتشمي منه روح تلمسك ولما يقول الارض ما تخوين ما تدانش على الارض بوله وزا يدغط الارض تبلع وريحت البول زي الورد وانقعد مع طوالي وبطول منهم وانقعد مع القصيرين وبطول منهم وانصارع الشديد يوقعوا في الارض قالك منصر قال اقول لك ما جمعوا الطلاب قد وقف تمام الله اكبر يا رب تعال تعال تعال تعال قوم قامتوا له علا على ما عليها ما سلامي على ما عليها ما واما شاء الحر تظللها ما سلام ياها ما عليها ما سلام ياها ما عليها ما وائم سلامي على ريطان تشوف الكرر منه سلامي على ريطان شوفي الكرر منه بي قد قيل الصحابة فمر